وَالصَّفَّاتِ ص فَزَّاجِرَاتِ وَمَا لَوَاحِد رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ دين للكرانكب واحفظ من كل شيء فانمرذ لا تسمعوا من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأت بَعْضُ شِهَابٍ فَانقَب فَاسْتَفْتِهِ أَن هُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَنْ خَلَقَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنْتُمْ الويل لنا هذا يوم الدين ان في يوم الفرقان هُمْ إِنَّهُمْ مَسْقُطُ